بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى, وتولى ان 119. وما يدريك لعله يزكى 110. أو يذكر فتنفعه الذكرى 111. أما من استغنى 112. أما من استغنى فأنت له تصدّى، فأنت له تصدّى، وما عليك ألا يزكّى، وما عليك ألا يزكّى، وأما من جاءك يسعى. وَأَمَّا مَنْ لَنَا يَأْتِكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ إنها تذكره فمنشاء ذكره فمنشاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة قتل الإنسان من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره 113. ثم السبيل يسره 114. ثم أماته فأكبره 115. ثم إذا شاء أنشره 116. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضما كلا لم ما يقض ما أمره، فاليوم ظر الإنسان إلى طعامه، فاليوم ظر الإنسان إلى طعامه، أن صب لنا الماء صب. أصبنا الماء صبا، ثم شقنا الأرض شقا، ثم شقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة، وعين بوا وقبة، فأنبتنا فيها حبة. وعين به وقبة، وزيتونه ونخلة، وزيتونه ونخلة، وحدائق غلبة، وحدائق غلبة، وفاكهة وأب. وذاكهة وابا متعن لكم ولانعامكم متعن لكم ولانعامكم فان اذا جاءت الصاخ فإذا جاءت الصاخ يوم يفوه المرء من أخي، يوم يفوه المرء من أخي، وأمه وأبي وصاحبته وبني، وأمه وأبي وصاحبته وبني، لكل أمر منهم يومئذ شأن يغني لكل امرئ من منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اوراى وما إذن مسيرة ضاحكة مستشرعة، ووجوه يوم إذن عليها غضرة ترهقها قتارة، ووجوه يوم إذن عليها غضرة ترهقها قتارة. أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجره